وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَذَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ فانظر كيف كان عاقبه المجرمين وإلى مدينا اقاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم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 ولا تقعدوا بكل صراط تنعودون وتفدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها اي وجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين